غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد اتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع الْبَصِيرُ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 ان الساعه لاتات يوم لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء أبناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.